116. كنت من قبله لمن الغافلين 117. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 118. لَا يا بني لا تقصوا السرئيات على إخوتك إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويكم نعمته عليك وعلى آل عقوب وَيُتم نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آل يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ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 او سلمه معنا ودين يرتع ويلعب وان له لحافون قال اني لا يحزنني ان تذهب به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لان اكله الذئب ونحن عفته ان اذا لخاصون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه جب واوحينا اليه لتنب انهم بامرهم هذا وهم لا يسرون وجاءوا اباهم عشاء ان يبكون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 وراود كل التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآبوها لربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من ذبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك ثوم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 فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من ذبر قال إنه من كيبك إن كيبك عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من القاتئين وقال نسوة في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا اننا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهم وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أدرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا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 ذلكما مما علمني ربي إني ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة مكافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء 124. ذلك من قضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون 125. يا صاحبي الشجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها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 يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصدر فتأكل الطير من رأسه خضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناجم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 يوسف أيها الصديق أفنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاق وسبع سنبلات قدر وأخر يابسات, وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون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 قال ما قطبتن إذ راوتتم يوسف عن نفسه قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حص, حص الحق أنا راوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أقله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائمين وما أبلئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا متين أمين قال جعلني على قزائن الأرض إني حفيظ عليم وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وجاء إكوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنكرون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 قَالَ لَمْ أُؤْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَكُونُ وَكِيلٌ وقالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ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 فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية فِي رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العيو إنكم لسارفون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفذ صواع الملك ولمن جاء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 فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك ابنان يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عَيْنَيْنِ عَيْنَانِ قَالُوا إِنَّكَ لَسَرِقٌ فقَدْ سَرَقَ أَخُهُ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ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 فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَفُوا نَدِيًا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أن أَبَاكُمْ قَدْ أَقضَى عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا قَرَّبَكُمْ فِي يُوسُفَ فَلَمْ أَبْرَحِ الأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ترجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للضيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصابقون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 قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرما أو تكون من الهالكين قال إنما أشكر بثي وحذني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوني 119. فوأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون 110. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا, وجئنا برضاعة مبينة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 قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا تَ اللَّهِ لَقَدْ أَتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما قصلت العين قال أبوهم إني لأجل ريح يوسف لولا أن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 إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آياتهم في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عمها موردون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأفيهم غاشية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 أَوْ قَدْ خُذِبُوا جَاءَهُمُ النَّصْرُ فَنُجِّيَ مَن شَاءَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى ولكن صديق الذي بين لدي ووتصللَ كل شيء وود ورحم وود ورحمة للق